قال بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيمٌ عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا سفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ اللهِ تَفْتَأ وَتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَارِكِينِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُبَ بَسِي وَحُزْنِي إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ